أَيُمْسِكُهُ عَلَهُ نِنْ أَمْ يَدُ السُّهُو فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ للذين لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُهُمُ السَّوْءُ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فإذا جاء اجَلُّهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ فَ اللله لَ قَدْأَ الرسَلْناائِلَ أُمَ مِن مِنْ قَبلِكَ فَزَيَّّنَ لَهُ الشَّيطانُوا أَعْماَالَهُ فَهُوَ وَلُّهُمُ اليَوب فَهُو وَرّهُمُ اليَومَ وَلَهُم معذااب أَر